أمن هذا الذي يرزقكم إِنْ أَمْسَكَ رزقه بل لجوا في عتو ونفور أثمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن أم يمشي سويا على صراط مستقيم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 فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون